ثمَّ دَنَّا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قُوسَينِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَا رُوْنَهُ عَلَى مَا يَرَى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 سيتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الضن وما تهوى الأنفس ولا قد جاءهم من ربهم الهدى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 سبيله وهو أعلم بمن يتداه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذن شأتم من الأرض وإذن تأجنت وإذن تأجنت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 أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم وإبراهيم الذي وفى ألا تذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى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 مطفة إذاتنا وأن عليه نشأت الأخرى وأنه هو أغني وأقنا وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل